وهي حرف وأدخل عليها ال لانه قصد لفظها واذا قصد لفظ الحرف صار علما اسما عندئذ جاز ان يدخل عليها ال وكذلك جاز تنوينها لو جائزا اللو هذا جائز قال اي من الوعيد والنهي عنه والذم لمن عارض به عند الأمور المكروههه كالمصائب اذا جرى بها القدر إذا جرى بها قدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والصبر واجب باتفاق صبر واجب باتفاق والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه والمضادة لكمال التوحيد إذا كان الصبر واجبا إذا فات حينئذ صار ماذا صار قدحا في كمال التوحيد الواجب فالممنوع في لو التلهف في أمور الدنيا طلبا أو هربا لا تمني القربات. تمني القربات مثل ماذا لو كان لي مالا أفعلت به كذا وكذا صحيح لو كان لي مالا هذا ممنوع الجواب لا ليس فيه اعتراض على على قدر ونحن ذلك وإنما فيه تمني لي القربات ثم ذكر ايتين وبين فيها أو أشار المصنف رحمه الله تعالى وكذلك الشارح إلى أن لو هذه من عمل المنافقين الاعتراض على القدر والاعتراض على المصائب بلو هذا من افعال وصفات المنافقين يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا لو ما ذهبت ما حصل كذا وكذا هنيدي نقول هذه لو فيها اعتراض على على القدر وقوله الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا الايه وبينا ما يتعلق به بالايتين وقفنا عند الحديث قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك احرص هذا فعل أمر على ما ينفعك على ما أي على الذي ينفعك قال هنا احرص على ما, ما هذه ما موصولة ينفعك أي احرص على النافع أحرص على على النافع موصول مع صلته في قوة المشتق. قال الحديث في صحيح مسلم وأوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي المراد القوة في أمر الله تعالى. مراد القوة في أمر الله تعالى وتنفيذه والمسابقه به بالخير. يعني قوة إيمانية. قوة فيه المسارعه على الخيرات والأمر بالمعروف النهي عن المنكر والصبر على ما يصيب في ذات الله ونحو ذلك لا قوة البدن ان كانت مطلوبة لكنها ليست لذاتها وإنما العصر هو قوة الإيمان وقوه البدن هذه فرع ولذلك قد يوجد أو توجد قوة البدن ولا يوجد إيمان كالكافر إذا ماذا سبب من قوة البدن هباء منثورا قال هنا وفي كل خير وفي كل خير أي كل منهم على خير وعافية لاشتراكهم في الإيمان والعمل الصالح ولكن القوية في دينه وإيمانه أحب إلى الله وفيه أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من من بعض احرص بالكسر والفتح احرص بالكسر والفتح أي للراع احرص احرص بالكسر والفتح للراع واما الهمزة فهي مكسوره مطلقا قال بالكسر والفتح بالكسر والفتح اي للراب من باب ضرب وسمع ضرب يضربه ضرب يضربه فعلى يفعله سمع يسمع يسمع يحرص يحرص في وجهه احرص احرص بذل الجد واستفراغ الوسع يعني الحرص هو ماذا بذل الجد الذي هو الجهد واستفراغ الوسع فاتقوا الله ما استطعتم إذا ثم استطعت يتعلق بها العمل فاتقوا الله ما استطعته لا يكلف الله نفسا إلا, إلا وسعها لا يكلف الله هذا نفي وفيه إثبات وهو ماذا؟ آه. المنطوق نفي والمفهوم إثبات ما هو الإثبات؟ التكليف فيما في وسع الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذن فيه ماذا تكليف بما في الوسعين قال هنا واستفراغ الوسعين على ما ينفعك يعني في معاشك ومعادك وذلك هو سعادة الإنسان وكماله كله في هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون على ما ينتفع به أن يجمع بين الأمرين لأنه قد يحرص على الشر لا على منافعه صحيح؟ وقد يكون النافع موجود لكنه لا يحرص عليه إذا لابد أن يجمع بين بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع بين الأمرين ولذلك قوله احرص على ما يفعل ما هذا قيد إذا الذي لا ينفعك لا تحرص عليه صحيح والمراد بالحرص هنا الذي يستوجب العمل وليس الحرص الذي يكون في القلب فحسب قال ان يكون على ما ينتفع به والمراد الحرص على فعل الأسباب هذا بد من العمل أما مجرد هكذا يكون في النفس هذا لا عبره به فيه في الشرع إلا إذا كان عاجزا هذه مسألة أخرى والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه واخراه لأنه قد ينتفع إذا امتنع من السبب كان عاجزا حينئذ إذا بذل ما في وسعه ولم يتمكن فهو مأجور فهو مأجور إذن هذه قاعدة هنا طريد فيه ما يتعلق في كل من نوى شيئا ولم يتمكن منه حينئذ يكون ماجورا على ما نواه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حين إذا نوى ولم يعمل فهو ماجور. قال الله تعالى مما شرعه الله لعباده من الأسباب الواجبة أو المستحبة أو المباح. يعني احرص على ما ينفعك دخل فيه السبب الواجب ودخل فيه السبب المستحب ودخل فيه السبب المباح لأن الذي يقع ويحصل في الوجود مرتب على على سبب. ليس ثم في الوجود شيء البت الا وهو مرتب على على سبب حتى دخول الجنه مرتب على سبب ودخول النار مرتب على على سبب صحيح صحيح لا معصيه سبب الكفر سبب اذن صار وسيله الى الى النار و الطاعه و الرب جل وعلا علا وسيله إله الى الجنه اذن الجنه دخولها مرتب على سبب وكذلك النار دخولها مرتب على على سبب إذن ليس ثم شيء في الوجود إلا وهو مرتب على على سبب إذن أنت مأمور بماذا مأمور بالسبب النافع الذي يكون واجبا من جهة الشرع أو مستحبا من جهة الشرع أو دل الشرع على اباحته وأما ما يكون أو ما عد ذلك فليس مما يحرص عليه العبد قال مما شرعه الله لعباده من الأسباب الواجبة أو المستحبة أو المباح فإذن المحرم يكون سببا أو لا يكون سببا وكل شيء رتبه الله تعالى على سبب سواء كان مما يحبه تعالى أو مما يبغضه فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك, من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع قال هنا فإن حرص على ما لا ينفعه أي لذي يكون هلاكا حريص على, على الباطل على الشر او فعل ما ينفعه بغير حرص يفعل ما ينفعه لكن دون دون حرص لن يتم هذا لن يتم له الا به بالحرص ولذلك قرر ابن تيميه رحمه الله تعالى في مواضع ومسلم له رحمه الله تعالى ومقرر في باب القضاء والقدر ان كل شيء لابد ان يكون مرتبا على اراده جازمه وقوه تامه لابد ان يكون مرتبا على اراده جازمه لا يوجد شيء من فعلك انت إلا, الا وسبقه امران اراده ثم هذه الاراده قد تكون جازمه قد لا تكون جازمه يعني يتردد يفعل او لا يفعل هل سيفعل ها جواب لا يفعل او لا يفعل يبقى مترددا يوما يومين اسبوعا شهرا سنة سنين يبقى مترددا لن يفعل صحيح يكون جازما يريد يقطع لكن ها القدره ناقص ليس تامة لم يفعل متى يتحقق الفعل إذا اجتمع فيه الأمران إرادة جازمة و... وقدرة تامة. قدرة تامة أما الإرادة غير الجازمة والقدرة غير التامه لن يحصل فإذا أردت شيئا أو حدثت نفسك بشيء في أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة فلم يحصل فارجع إلى هذين الأمرين إما أنك أردت لكنك لست جازمة أو تكون مريدا وثم جزم وقطع في الاراده لكن ليس عندك ماذا قوه ليس عندك قوه تكون القدرة حينئذ ناقصه قال هنا احرص على ما ينفعك واستعن واستعن الواو هنا تدل على الواو ماذا تفيد في لسان عرب لمطلق الجمع اذن ثم حرص على ما ينفعك مع ماذا مع الاستعانه ولذلك جاءت مقرونه بها قال واستعن بالله لانه لا يحصل له ذلك الذي ينفع الا اذا كان مستعينا بالله والله عز وجل جعل جميع العبادات منوطه بماذا بالاستعانه اياك نعبد واياك نستعين لما عطف اياك نستعين على اياك نعبد لان العبادة لن تتحقق الا بم الاستعانه الذي يعتمد على نفسه ويثق بنفسه لن يفعل لن يعبد وإنما لابد أن يحقق ماذا الاستعانة يجمع بين الأمرين يجمع بين بين الأمرين ولذلك الأقسام أربعة كما قال ابن تيمية رحمه تعالى تلميذ ابن القيم إما أن يجمع العبادة والاستعانة إما أن ينتفيا قسمان العبادة دون الاستعانة استعانة دون ها دون عبادة أقسام أربعة الكمل من المؤمنين الصادقين يجمعون بين الأمرين يحققون العبادة والتعبد لله تعالى مع الاستعانة بمعنى أنك تعتقد أن الله تعالى هو الذي أعانك على فعل المامور واجتناب المحظور قال لأنه لا يحصل لأنه الاستعانة طلب العون طلب العون طلب السعانه السين هذه للطلب واستعن بالله يطلب العونة من الله أطلب العون من الله واستعن واحرص كل منهما فعل امر يدل على على الوجوب هذا بكم يدل على على الوجوب اذا احرص على ما ينفع الحرص على النافع هذا من الواجبات شرعا من الواجبات شرعا الاستعانة بالله لا شك انها واجبة بل هي جزء من الايمان الاستعانة طلب العون اما باللسان لسان المقال او بلسان الحال ايطلب أي الاعانه في جميع امورك من الله لا من غيره لانه اطلقه واستعن بالله ولا تعله واستعن بالله على ماذا اطلقه ما قيده حينئذ يكون ماذا يكون عاما هذا من صيغ العموم عند اهل الاصول اذا ما قيد حينئذ صار ماذا صار عاما كما في قوله احرص على ما ينفع الذي ينفعك في عموم أو لا؟ فيه عموم لكنه لفظي وهنا عموم به بالحذف فكل من الجملتين فيه فيها عموما قال لأنه لا يحصل له ذلك أي ما ينفع لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعينا بالله فإذا كان حريصا على ما ينفعه وكان في حالة السبب يعني التلبس بالسبب فعل السبب مستعينا بالله وحده وحده تب منفردا لأن الاستعانة عبادة معتمدا عليه واثقا بربه جل وعلا تم مراده تم مراده حصل المراده حرص على ما ينفعك مع الاستعانة بالله تعالى تم مراده بإذن الله وحرصه على ما ينفعه عبادة لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به إذن صار مامورا به فإذا كان مامورا به صار عبادة قال وحرصه على ما ينفعه عبادة لله والاستعانة به وتوكل عليه توحيد فهو مقام اياك نعبد و نستعين فهو مقام اياك نعبد و اياك فان حرصه على ما ينفعه عباده ولا يتم الا بمعونته جل وعلا فامره ان يعبده و يستعين به قال ولا تعجزن ولا تعجزن بفتح الجيم وكسرها تعجزن تعجزن ونون التوكيد مخففهن ولا هذه ناهيه لا, لا تعجز اي لا تفعل فعل العاجز لا تفعل فعل العاجز ما هو فعل العاجز كسل تكاسل والتسويف هذا فعل العاجز وليس المراد الا يكون في الانسان عجز لانه هذا ليس بارادته قد يعجز ولا يتمكن ولا يقدر ولا تكون عنده قوه حينئذ يكون العجز وهذا لازم لذاته هذا ليس ليس منهيا عنه لانه ليس من فعله ليس من من فعله وانما الذي يكون من فعله ان يفعل فعل العاجز والعاجز له ماذا له فعل خاص به بمعنى ان يكون متكاسلا يكون متواليا لا يحرص على ما ينفعه وإن حرص لا يستعين بالله تعالى يكون عنده خلل حينئذ يكون فعل العاجز أي لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الجزم أو الحزم والعزيمة وليس المعنى لا يصيبك عجز لأن العجز عن الشيء غير تعاجز العجز على الشيء عن الشيء غير تعاجز فالعجز بغير اختيال الإنسان هذا لا طاقة له به فلا يتوجه إليه نهي إذن قد يعجز ولا يستطيع وإذا كان كذلك وحينئذ يكون الأمر ماذا غير مكلب به وإذا كان كذلك فلا يتوجه إليه نهي إذن لا تعجز ليس المراد به ألا يكون منك عجز وإنما ألا تفعل فعل العاجز قال بفتح الدين وكسلها ونون التوكيد مخففه والعجز ينافي الحرصه احرص لا تعجز والعجز ينافي الحرص على ما ينفع وينافي الاستعانه بالله فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز من جمع بين الوصفين الاستعانه بالله تعالى مع الحرص على ما ينفع ضده العاجز فنهاه عن العجز وذمه والعجز مذموم عقلا وشرعا وأرشده قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله وهو الحرص عليه مع الاستعانة بالله هذا قبل الوقوع وفي الحديث الكيس من دان نفسه يعني حاسبها فيه في الدنيا وعمل لما بعد الموت والعاجز العاجز الذي عجزه لأن هذه موصولة الذي عجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح معناه صحيح سأل إما أن يتبع هواه وإما أن يتبع ما ينفعه ولا شك أن كل منهما الأول يدل على ذمه العقل والشرع اتباع الهوى واتباع ما ينفع والحرص عليه الاستعانة بالله تعالى دل على مدحه والثناء عليه العقل والشرع قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا عندكم ساقط كذا لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا جاءت لو متى إن أصابك شيء إذا ليس المراد به ماذا التمني فيما يتعلق بي بالقربات لو كان لي مالا كذا وكذا لانفقته في سبيل الله هذا محمود وليس بي مذموم وإنما المذموم أن تصيبه مصيبة ويصيبه عيب نحو ذلك وحينئذ يأتي بي لو لو أني فعلت كذا, كذا كناية عن مبهم مفعول فعلته كذا يصدق على ماذا على أي فعل أو أي قول سواء كان ايجادا أو كان تركا لو ما فعلت كذا لحصل كذا لو فعلت كذا إذن تأتي لو باعتبار ماذا الفعل الإيجاد لو فعلت لو ما فعلت لو ما خرجت من بيتي ما حصل كذا وكذا هذا باعتبار النفي كل منهما يكون مذموما شرعا يكون مذموما شرعا لو اني فعلت كذا، لكان كذا، كان كذا، فاعل كذا، لوجد لو كذا، وكذا، ولكن قل هذا أمره للنبي صلى الله عليه وسلم قل قدر الله قدر الله قدر الله على المشور يعني يجوز فيه الضبطان قدر الله أي هذا قدر الله خبر لمتدائي محدود ولكن قل قدر الله أي مقدور قدر فعل يعني يكون نكون بمعنى اسم المفعول لأنه مصدر قدر إذا المفعول الذي وقع البحث ليس فيما لم يقع البحث فيما وقع لانه ما كان أو علم أنه مصيبة إلا بعد, بعد وقوعه صحيح يعلم أنه مصيبة بعد وقوعه إذن حصل المقدور لو لو صحيح إيجادا وتركا لو قال هنا ولكن قل قدر الله قدر أي مقدور وما شاء فعل يعني والذي ما موصول بمعنى الذي والذي شاء شاء شاءه شاء الله شاء الله فعل اي فعله والذي شاء فعل وما شاء فعل هذه جمله شرطيه ما شرطيه وشاء هذا فعل الشرطي وجوابه فعل اي ما شاء الله أن يفعله فعله ما شاء الله أن يفعله فعله وكذلك ولذلك المشيئه لا تتعلق بماذا في الاصل لا تتعلق بما يحب الله تعالى إنما تتعلق بالموجود كل ما وجد وخلق سواء كان خيرا او شرا كان طاعه ومعصية فهو متعلق به بالمشيئه قال فان لو تفتح عمل الشيطان فان لو لو ما عرب له هنا اسم انه اسم انه حينئذ اسم انه ها ها مبني على السكون في محله منصوب ونصبه فتحه مقدر على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية لأن عرفنا أن لو هنا إن هذه لا تدخل إلا على الأسماء جملة اسمية لو تفتح لو هذا مبتدا، تفتح عمل الشيطان هذه جملة خبر إذن لو تفتح مبتدا وخبر وإن تدخل على جملة اسمية إذن كيف دخلت إن على لو وهي حرف نقول ماذا قصده لفظها واذا قصد لفظها صارت اسما عالما إذا كيف نعربه انها معروف قال ماذا فان لو لو هذه اسم ان منصوب بها ونصب فتحها مقدر على على اخره فان لو تفتح عمل الشيطان, الشيطان قال هنا الشارح اي وان غلبك امر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد لعلها الجهد قال والاستطاعه بعد بذل الجهد والاستطاع استطاع لعل ماذا استعانه احسنت استعانه ظهر النهل السعانة. لان البحث بماذا في الجهد الذي هو الحرص على ما ينفع والاستعانه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله فان فات كل منهما الذي هو بذل بذل الجهد والاستعانه فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا فانه لا يجدي عليك شيئا لا يجدي لن يرد المفقود ولن يجد المعدوم فإنه لا يجدي عليك شيئا ولكن قل قدر الله لأن ما قدره لا بد أن يكون لا بد أن يكون والواجب التسليم للمقدور وما شاء فعل لأن أفعاله لا تصدر إلا عن حكمة قال ابن قيم رحمه الله تعالى والعبد إذا فاته المقدور فاته المقدور له حالتان ولعل المقدور كذلك هنا فيه تصحيف. والعبد إذا فاته ما لم يقدر له له حالتان حالة عجز وهي عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة فيها بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والحزن وهذا من عمل الشيطان فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح بهذا المفتاح هذا في الأصل، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته أمر ثاني هو ماذا ملاحظة القدر إذا اللوم على ما مضى هل ينفع الجواب لا وإنما يكون حسرة في النفس ويترتب عليه أمراض يترتب عليه امراض لكن إذا رجع إلى القدر قال قدر الله ما شاء فعلت مع إنت نفسه لذلك الإيمان من قضاء القدر له ماذا له مردود على على النفس قال وأمره بالحاله الثانية وهي النظر إلى القدر الملاحظة وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد أو كتبه الله تعالى فقال وإن أصابك إلى آخره فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين حال حصول مطلوبه وحال فواته حال حصول مطلوبه وهذا يكون باعتبار الحرص على ما ينفع الاستعانة بالله والثاني باعتبار الفواته. ونهاه عن قول لوم وأخبره أنها تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر والحزن ولوم القدري فيأثم بذلك, يأثم بذلك بل قد يكفر قد قد يكفر لأنه يكون من باب اعتراض على القدر فيأثم بي بذلك وذلك من عمل الشيطان وذلك من من عمل الشيطان ومن ذلك ما يفعل بعض الناس إذا أصيب زيد من الناس بكارثة قالوا ما يستاهل صحيح؟ ليس كأن الله تعالى ظلمه بل هو عينه ما يستاهل يعني الله عز وجل اوقع عليه هذه المصيبه وليس هو اهلا لها فقدر الله تعالى عليه ما لم يكن اهلا له هذا من اعتراض على القدر قد يفضي بالمرء الى خروج من الله. لكن عموم الناس لا يقصدون هذا انما يقصدون ما يزرع على اللسان انتبه قال هنا وذلك من عمل الشيطان وما ذاك لمجرد لفظ لو بل لما قارنها من الامور القائمه بقلبه يعني أراد ابن القيم رحمه أن يشير إلى أن, إلى أن مناط الحكم هنا ليس لفظ له فقط وإنما معنى في القلب أعمال قلبية تسخط وحزن وتحسر واعتراض على القدر وسوء ظن بالله تعالى كل ذلك قائم بالقلب اذا ليس المراد مجرد أقوال لا لما يقوم بالقلب من سوء الظن بالله تعالى قال رحمه تعالى بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان فاتحة لعمل الشيطان قال هنا نعم الفاتحة لعمل الشيطان وأرشده إلى, إلى الإيمان بالقدر والتفويض والتسليم للمشيئة فهذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد وهو يتضمن إثبات القدر وإثبات الكسب يعني السعي والقيام بالعبودية باطن وظاهرة في حالتي حصول المطلوب وعدمه إما أن يحصل المطلوب وإما أن لا يحصل المطلوب كل منهما يسلم لله تعالى ولا يعترض قال والقيام بالعبودية وقيام به وقال شيخ الاسلام في معنى الحديث لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور لا تعجز عن مأمور بل استعن بالله تعالى وحرص عليه ولا تجزع عن مقدور إذا أصابك مصيبة فلا ترزع ومن الناس من يجمع كلا الشرين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب والأول هو المعتمد لأنه لم يأتي ماذا لم يأتي قرينه تدل على الصرف فنبقى على على الاصل ثم ما ينفعك هذا يدخل فيه ماذا فيه الصلاة والصوم الأخير يحرص او لا يحرص يحرص لأن هذه العبادات فيها نجاة بل الإيمان فيه فيه نجاة فاحرص على الإيمان كذلك واحرص على التوحيد وعلى تعلم التوحيد والبعد عن كل ذلك تحرص عليه صحيح أم لا إذن هذا واجب أو لا هذا واجب وإلا فالاستحباب يعني قد يقول بعض العلم بيبالاستحباب الأسئلة فيما يتعلق بيبالآداب وهذا كما ذكرنا سابقا ليس عليه دليل صحيح قال ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجزين يلوم على على العجز ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل الله ابو داود النسائي من الحديث بقيه بن الوليد به في الحديث ضعيف فعلى العبد ان يستقبل فعله الذي يدفع به او يخفف ولا يتمنى ما لا في وقوعه ما لا مطمع في وقوعه فانه عجز محض والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويامر به والكيس هو مباشره الاسباب التي ربط الله بها مسبباتها كل شيء مربوط ب بسبب قال قد جعل الله لكل شيء سببا صحيح لكنها ليست ليست بايه صحيح قد جعل الله لكل شيء سببا قال الله تعالى قال هنا مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعه للعبد في معاشه ومعاده وورد الأمر بالصبر والنهي عن العجز في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة وذلك لأن الإنسان بين أمرين أمر أمر بفعله بايجاده فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز وأمر أصيب به من غير فعله مصيبة كارثه فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه قال والصبر واجب والرضا درجة عالية والإيمان بالقدر فرض برضن. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتك يعني تحزنوا ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وليس العبد مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال يعني قبل الوقوع قبل قبل أن يقع الشيء لست مأمورا أن تنظر الى الى القدر والا يترك الصلاه وكتب الله تعالى علي ان اترك الصلاه يفعل المعصيه ثم يقول ماذا كتب الله تعالى علي أن ان افعل المعصيه هذا متى اذا نظر الى الى القدر وانما هو مامور بالفعل والإيجاد ومامور به بالكف عما حرم الله تعالى ثم إذا حصل عنده عاز نحو ذلك وتلبس به ونحو ونحوه قدر الله ما شفعه بعد الاحتجاج بالقدر يكون ماذا بعد المعصيه وليس قبل قبل المعصية يعني لا يتجرع على المعصيه ويفعلها ثم بعد ذلك قدر الله تعالى قدر الله علي ان افعل المعصيه وهذا باطل هذا ليس ليس بي موافق لي للشرع قال وليس العبد مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الافعال ولكن عندما يجري عليه من المصائب يجري عليه من المصائب التي لا حيله له في في دفعها يعني المأمورات لا دخل للقدر فيها إلا بعد تلبس بها والمصائب هذه ان وقعت وهو لا يطلبها اصلا. إن وقعت حينئذ ليس له إلا ماذا تسليم لقدر قال تعالى ما أصاب من مصيبة ما أصاب مصيبة هذا الأصل من مصيبة يعني تعميم كل مصيبة أي مصيبة سواء كانت ظاهرة أو باطلة متعلقة بالدين أو بالدنيا إلا بإذن الله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 التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا وأما كونه لأجل الذنب فليس مرادا له ليس مرادا له لأنه ما علم ذلك إلا بعد التلبس بالمعصية فإن, فإن آدم قد تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لومه بالاتفاق يعني على الذنب لا يجوز لومه على الذنب لكن ما ترتب على الذنب هذه مصيبة كذلك لا يلام عليها لا يلام عليه لأن هذا من قبيل ما كتبه الله تعالى على العبد وأما قول صلى الله عليه وسلم لولا ان شق على أمتي لأمرتهم بالسواك ونحو ذلك فمستقبل يعني فيما يتعلق بلو قد يقول قائل المصنف رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في اللو وإن كان المصنف أطلق لكن أراد به ما يتعلق بما يذم شرعا طيب النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلفظ لو أو لولا نقول ماذا ثم تفصيل فيما يتعلق بملو بلو لو المراد بها الاعتراض على الشرع وعدم الرضا بما قدره الله تعالى هي المعنية بالبحث وهي من سيمة المنافقين وأما ما يكون في المستقبل لا لشيء وقع ما يكون في المستقبل أو يكون في التمني القربات هذا ليس مذموما شرعا قال وأما قول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ونحو ذلك هو مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ليس في اعتراض ولا كراهه فيه لأنه إنما أخبر عن مراده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته فأما ما ذهب فليس في قدرته قال وكذلك قول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدية ونحوه فهو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ليس في اعتراض على, على شيء قد وقع وكان ليس في اعتراض قال ولا خلاف في جواز ذلك وإنما ينهى عما هو في معارضة القدري ما كان على مصيبة أو عيبه أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع لو خلاف المقدور مانع لو حصل كذا لو ما حصل كذا يعني لو لم يكن لشيء مما وقع كذلك فيما يتعلق به بالمانع قال رحمه تعالى إذن هذا ما يتعلق به باللو على التفصيل المذكور قال رحمه تعالى باب النهي عن سب الريح هذا الباب الثامن والخمسون من ابواب الكتاب باب النهي نهي يشمل المحرم والمكروه لان النهي محتمل للتحريم والكراهه ويتعين التحريم بالنص لا تسب الريح قال باب النهي عن سب الريح سب الريح قال الشارح اي لانها ماموره ماموره ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله فسبها كسب الدهري سب الدهري عرفنا أنه يفضي سب الخالق جل وعلا وقد تقدم النهي عنه فكذلك الريح يعني الدهر هذا خلق من خلق الله تعالى مسخر تسبه لماذا تطعن فيه تقدح تعيبه على أي شيء الله عز وجل خالقه وما وقع فيه هو خلق لله تعالى كذلك الريح هي مأمورة من الذي أمرها الله عز وجل فإن ترتب عليه مفاسد فإذا سببتها رجعت إلى ماذا؟ إلى من أمرها يعني إذن هذا الباب كالباب السابق لما تعلق به بسبب الدهر قال هنا باب النهي عن سب الريح لكونها إنما تهب عن إيجاد الله لها وأمره إياه تهب هبت الريح تهب بالضم هبوبا وهبيبا ايضا عن إيجاد الله لها وأمره إياها فلا تأثير لها إلا بأمر الله فمسبتها مسبة لله تعالى واعتراض عليه. وهو قدح قدح فيه بالتوحيد قد يكون في اصل التوحيد وقد يكون ماذا ها في كماله الواجب يكون في اصل التوحيد اذا باشر واراد به ها من حرك الريح رجع إلى الله تعالى من سب الله تعالى فهو كافر صحيح من سب الله تعالى فهو كافر ولا يعذب لا بجهل ولا بتأويل ولا الى اخره مطلقا هنا كذلك قال عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه هو ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن النجار أبو المنذر الأنصاري سيد القراء شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبو المنذر وقال له أمرني ربي أن أقرأ عليك وكان عمر يسميه سيد العرب قيل إنه مات في خلافة عمر قيل في خلافة عثمان سنة ثلاثين قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح لا ناهية تسبوا هذا مرزوم به بحذف النون الريح مفعول به واضح أن السب معلق بالريح كما قال لا تسبوا الدهر لا فرق بين نوعين أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحق ضرر فيها والسب كما مر الشتم والعيب والقدح واللعن وما أشبه ذلك وما اشبه والسبب والسب كذلك مرده إلى العرف يعني له جهتان جهه مرده إلى اللغه وهذا لا يتغير باختلاف الاعراف وقد يكون السب اعتباري العراف يعني قد يعتبر بعض الناس هذه الكلمه مسبه وهي في اللغه ليست مسبه لكن في العرف ماذا يعتبر مسبه إذا استعملها في حق الله تعالى كما قال المتيميه في الصار المسلول يعتبر سبه وإذا, وإذا استعملها مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرفه أنها مسبة وليست في اللغة كذلك يعتبر سابا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنظر حينئذ في الألفاظ التي هي سب مرده إلى اللغة وكذلك إلى العرف اللغة مطردة قال هنا أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحق ضرر فيها فإنها خلق من خلق الله مقهور مدبر وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته فلا يجوز سبها فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها وهو الله عز وجل إن عناه فهو كافر مرتد عن الإسلام وإن واتب السب على الريح معين ذي نكون هذا محرما كبير من الكبائن كبير من من الكبائن قال وروى أحمد وأبو داود بن ماجه عن ابي الله رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن الريح من الله تأتي بالنعمة يعني الرحمة بالعذاب فلا تسبوها ولكن سألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها وروى تلمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعنوا الريح نهينه نهي بطل التحريم فإنها مأمورة والامر هو الله عز وجل وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة اليهم رجعت اللعنة إليه مطلقا جمدات كلها ليست محلا لي للعنة محلا للعني. والحديث صحيح قال ابن مفلح واسناده ثقات قال لا تسبوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون اي من الريح اما شده حرها او بردها او قوتها فارجعوا الى ربكم بالتوحيد فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح خيرها بنفسها بذاتها او ما تحمله الريح تحمل او لا تحمل نعم تحمل في طياتها أمورا إما تعود بالنفع إما بالضرر قال إن نسألك من خير هذه الريح خيرها بنفسها يعني قد تبرد الجو مثلا وتكسب النشاط يعني الهواء هذا يسمى ريح قال وخير ما فيها أي ما تحمله من تلقيح مثلا هذا يأتي بماذا بالريح أو لا حينئذ الريح حملت ماذا حملت ما يكون به التلقيح من الثمار وكالروح طيبة هذه كذلك تأتي مع الريح وخير ما أمرت به كإثارة السحاب مثلا ونعوذ بك من شر هذه الريح نفسها يعني بذاتها كقلع الأشجار ودفن الزروع وإثارات التراب مثلا هدم البيوت كل ذلك اعتبر من من شرها قال وشر ما فيها يعني ما تحمله رواح قبيثة ونحو ذلك وشر ما أمرت به كالهلاك مثلا كالها لا تؤمر بذلك أو لا تؤمر بذلك قال الصحاح التلميذي ارشدهم صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى خالقها وامرها الذي أزمت الأمور كلها بيده ومصدرها عن قضائه أن يسألوه خير خيرها وخير ما فيها والاستعادة به من شرها وشر ما فيها فما استجلبت نعمه بمثل طاعته وشكره ولا استدفعت نقمه بمثل الاتجاء إليه والتعوذ به والاضطرار إليه ودعاه وفي الصحيح يعني عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به فشرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذ به من شر ما يضرهم ففيه عبودية الله وحده والطاعه له والإيمان به واستدفاع الشرور به والتعرض لفضله ونعمته وهذا حال أهل التوحيد قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى هذا الباب التاسع والخمسون باب كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. قال أراد رحمه الله تعالى بهذه ترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله لأنه من واجباته التوحيد من واجبات التوحيد حسن الظن بالله بل الشرك مبناه على إساءة الظن بالله تعالى يظنون بالله أي المنافقون غير الحق ظن الجاهليه ظن هذا بدل غير الحق ما هو ظن الجاهليه كانه قال يظنون بالله ظن الجاهليه عطف بيان من غير الحق عطف بيان اولى يقولون هل لنا من الأمر من شيء شيء هذا مبتدا لنا هذا خبر مقدم هل شيء لنا من الأمر حال والشأن؟ قل إن الأمر أي شأن كله لله. قال هنا وأول الآية ثم أنزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفة منكم وهم أهل الإيمان والثبات والتوكل. الجازمين هكذا قال الجازمين. جازمين حال يحتمل أنه حال لكن على مذهب الكوفيين لأن الكوفيين يرون الجواز دخول ال على الحال وعند البصريين والصواب انها لا يجوز لا بد تكون منكره عين الجازمون على هذا نقول الجازمون وإذا جوزنا على مذهب الكوفيين عين الجازمين وعلى مذهب البصريين لا بد من حذف ال لا تدخل على ال الحال وجوب كون الحال نكرا هذا جمهور البصريين على على ذلك ونحن بصريون قال الجازمين بأن الله ينصر رسوله ويظهر دينه على الدين كلهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف يظنون بالله غير الحق وهو التكذيب بالقدر وأن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما عصابه القتل رجع إلى ماذا الباب السابق باب ما جاء فيه في اللو حينئذ نكون فيه ماذا فيه إساءة الظن بالله تعالى فقالوا لو قال هنا لما اصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجهلية لو ما خرج نبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له ماذا ما حصل من القتل والهزيمة سواء كان في أحد أو في غيرها قال الذي هو ظن الجهلية وهو ظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفوذ القضاء والقدر أنهم كانوا قادرين على دفعه وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء ولما قيل لعبد الله بن أبي قتل بن الخزرج اليوم قال وهل لنا من الأمر من شيء أي لو كان الأمر إلينا ما أصابهم القتلا كانه سيدفع عنه ماذا ما كتب الله تعالى بعدم خروجه قال أي لو كان الأمر إلينا ما أصابهم القتل فاكذبهم الله بقول قل إن الأمر كله لله خرجوا أو ما خرجوا إن كتب الله تعالى عليهم القاتلوا ها سيموتون ولو كانوا على فروشهم فلا يكون إلا ما سبق به قضاه وقدره وجرى به كتابه السابق وهذه الآية كقوله بل ظننتم أن لن الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وقد ظن هؤلاء المنافقون أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة وفي شرح الفاصلة وأن الإسلام قد بادى وأهله الإسلام بادى وأهله وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعه تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة تقد أن الإسلام انتهى الله تعالى متكفر بنصره قال وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء الظانين مراد به المنافقون والمشركون أي على الذين يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الا ينصروا على اعدائه هذا ظن السوء الذي يظن أن الله تعالى لن ينصره على عدوه كافر هذا من ظن السوء من ظل مهما اصابه من مصائب ومهما دارت عليه من الدول والله تعالى ناصره وأن يقتلوا ويذهبوا بالكلية دائرة العذاب تدور عليهم غضب الله عليهم ولعنهم وأبعدهم اقصاهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا يصلونها يوم القيامة وساءت منزلا يصيرون إليه يوم يوم القيامة قال ابن قيم رحمه تعالى في الآية الأولى أي على ما تضمنته وقعت أحد يظنون بالله غير الحق الآية قال فسر هذا الظن بعدة تفسير وكلها صحيحه كلها صحيحة. فسر هذا الظن الذي هو غير الحق ظن الجاهلية فسر بأنه سبحانه لا ينصر رسوله هذا ظن سوء ظن الجاهلية غير الحق وليس هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بل هذا في كل زمان لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل يعني يزول ينتهي الإسلام ويبات أهل الإسلام من ظن هذا فقد أساء الظن بربه جل ما مهما حصل قال أي يذهب ويتلاشى حتى لا يبقى له أثر ولضمحلال ذهاب الشيء جملة وهذا تفسير غير واحد من المفسرين وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسدي وغيرهم ذكرهم الجرير وغيرهم قال وفسره بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته وهذا كذلك يعني ما أصابهم لم يكن بقدر إذن كان بماذا لا يخرج شيء عن, عن قدر الله تعالى وقضائه وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ذكره القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك أنهم تكلموا فيه فقال الله قل إن الأمر كله لله يعني القدر خيره وشره من الله وذلك أنهم تكلموا فيه في القدر يعني التكذيب القدر في قول يظنون بالله غير الحق ظل الجاهليه قال ففسر بإنكار الحكمة يعني أن فعل الرب جل وعلا لا يكون لحكمة وهذا ليس مذهبا لي أهل السنة والجماعة أفعال ورب جل وعلا كلها مقرونة ب بالحكمة علمها من علمه وجهلها من من جهله قال ففسر بانكار كان الحكمة قال الشارح لم أقف عن السلف يعني هذا القول لم أقف عليه عن السلف فهو تفسير صحيح قال فإن من أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء ومنها يعني من الحكم قوله وليبتلي الله ما في صدوركم يعني أنكروا الحكمة والله تعالى ذكر في هذه القصة من كونهم قد هزموا أن ثم حكم علم من علمها ونصر الرب جل وعلا على بعضها منها قوله وليبتلي الله ما في صدوركم أي قدر هذه الهزيمة والقتل ليختبر ما فيها من الإيمان يعني قد علمه غيبا فيعلمه شهادة وليمحص ما في قلوبكم أي ينقيها فلو تركت في عافية دائمة لم تخلص من ميل النفوس وحكم العادات والسلاء الغفلة فاقتضت حكمة الله ان قيض لها من المحن ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتدارك خيف عليه من الهلاك وهذا خاص بالمؤمنين هذا لن يكون للمنافقين لأن التمييز وإخراج مكنونات الصدور إنما يكون للمؤمنين أما المنافق والمنافق كافر قال رحمه تعالى وانكار القدر أي وفسر ظنهم بالله ظن السوء بانكار القدر من, من أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا وانكار ان أن يتم أمر رسوله بالنصب وانكار ان أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله كما أخبر الله به في كتابه بقوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون غيرها من آيات والأخبار وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سوره الفتح وهي قوله تعالى الظانين الآية الثانية الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وإنما كان هذا ظن السوء وظن أهل الجاهلية ايضا وهو المنسوب إلى أهل الجهل لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وغير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء لأن الذي يليق به سبحانه أن يظهر الحق على الباطل وينصره هذا الأصل الله عز وجل إنما خلق الخلق من أجل عبادته فأرسل الرسل إذن ينصرهم أولى لا هكذا عقل ينصرهم قطعا لأن الذي يليق به سبحانه أن يظهر الحق على الباطل وينصره فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق مطلقا نعم في مرة دون مرة قد يقع أما مطلقا هذا محال العقل فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقضوا بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق قال وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون فمن ظن أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيدهم ويؤيد حزبه ويعليهم ويضفرهم بأعدائهم ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه فقد ظن به ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته وإلهيته تاب ذلك أو ان أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة يعني مستقرة للمشرقين فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف ربوبيته ومنكه وعظمته قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة ثابتة دائما يضمحل معها الحق اضمحلالا لا يقوم بعده ابدا فقد ظن به ظن السوء لأنه نسبه إلى ما لا يليق بجلاله وكماله أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أي فذلك ظن السوء لأنه نسبه إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه وعظمته أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرده كما بل شاعر فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغير الحكمة بالغة وغاية مطلوبه هي أحب إليه من فواتها وأن تلك الأسباب المكروهة المفضيه إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدا ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء عموم الناس كلما حصلت مصيبة أو شيء رجع إلى رب جل وعلا وظن به ظن السوء وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ترص يعني في فعله وفيما يفعل بغيرهم كذلك كما كان سابقا ما يستاهل إلى آخره كلما حصلت مصيبة على زيد من الناس بدأ يقدر قال وغالب بني آدم إلا من شاء الله يعتقد أنه مبخوس الحق مبخوس يقال بخسه حقه أي نقصه قطعا ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله فوق ما, ما أعطاه الله ولسان حاله يقول ظلمني ربي نعم هو هذا ظلما كما يقول على غيره كذلك ظلمه الله عز وجل كذلك يقول في من شان نفسه ظلمني ربي ومنعني ما استحق ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به يعني في مكنون نفسه وصدره وحديث نفسه يعترض على على القدر والله تعالى قد ظلمه لكن لا يتجاسر على أن يصرح يعني لا يقدم قال ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق لأن الله وعد رسوله أن ينصره ويظهر أمره ودينه على الدين كله فمن ظن أن دينه سيضمحله ولا يظهر على الدين كله فقد ظن به ظن السوء لأنه ظن أنه يخلف الميعاد والله تعالى لا يخلفه قاطعا ومن قنط من رحمته وأيس من روحه أو جوز جوزه عليه أن يعذب أولياءه على إحسانهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه يترك خلقه سدى مع يعني عن الامر والنهي ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل إليهم كتبه فقد ظن به ظن السوء أو أنه لا يجمعهم بعد الموت للثواب والعقاب فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين فقد ظن به ظن السوم ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بمظاهره باطن وتشبيه كل ذلك رد على الفرق ومن ومنح نحوه قال ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بمظاهره ظاهره باطل وتشبيه وترك الحق لم يخبر به وأراد من خلقه أن يتعبوا هكذا في زاد المعاد أن يبعثوا أذهانهم حركوا اذهانهم بعث أو التحريك أن يبعثوا أذهانهم في تحريف كلامه عن مواضعه واحالهم في معرفة أسماء وصفاته على عقولهم لا على كتابه وسنة رسول فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصليحه دون الله ورسوله وأن الهدى في كلامه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وأنه كان معطلا من الأزل القدم إلى الأبد عن أن يفعل وأنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به ولا يتكلم ابدا ولا يكلم أحد من خلقه وأنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه فيدعونهم ويرجونهم فقد ظن به ظن السوء. كل مخالف للشرع فقد ظن بالله تعالى ظن السوء. فليعتني اللبيب الناصح. لبيب فعيل من اللب وهو العقل واللبيب هو العقل فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا يعني الظن بالله تعالى حسن ظنه بالله تعالى ويجعل كل فعل وكل أمر نقع في الكون انما هو لحكمة يعلمه الله عز وجل قال وليتب الى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي يمأوى كل سيء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم منبع على الجهل والظلم فإنها أولى بظن السوء من احكم الحاكمين واعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام الحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأسماؤه كلها حسنة وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جال جهول قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له هذا من كلام القيم رحمه تعالى وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل أو كان ينبغي كان ينبغي الأول أن يحصل كذا وكذا لكنه ما فعله الله عز وجل إذا فعل الله تعالى خلاف الاولى صحيح كان الأول أن يحصل كذا وكذا لكن ما حصل لأنه يتحدث عن عن شيء قد وقع إذا وافق القدر كتاب الله تعالى فإذا كان كذلك فالأصل أن يسلم ولا يكون لو وكان كذا فمستقل ومستكثر قال اقتراحا عليهم وأنه يستحق خلاف ما جرى به القدر بل يبوحون بذلك ويصرحون به الجهارا في كلامهم وأشعارهم وهذه حالة كما قال الجوزي وغيره قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهالي أولهم إبليس فإنه نظر بعقله فقال كيف يفضل الطين على جوهر النار وفي ضمن اعتراضه أن حكمتك قاصرة يعني في نفسه وإن رايي اجود هكذا قال ابن الجوزي أولهم إبليس وقال ابن عقيل في الفنون الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة يعني رأى أصحاب النعمة هذا مراده رأى أصحابنا وإنما يتحدث عن عن زمنه إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة ودار مشيدة مملوءه بالخدم والزين قال انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم أم يعصون الله تعالى وأعطاهم يعني أنا أطيع ربي وما أعطاني هذا اعتراض أم لا؟ هذا اعتراض قال انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول فلان يصلي الجماعات والجمعه ولا يؤذي الذر ولا يأخذ ما ليس له ويؤدي الزكاة إذا كان له مال ويحج ويجاهد ولا ينال خلة بقلة ويظهر الإعجاب كأنه ينطق لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما ترى وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا وقال صدقة ابن الحسين الحداد وكان فقيها وعليه جرب فقال ينبغي أن يكون هذا على جمل لا علي ينبغي أن يكون على جمل لا على هذا اعتراض وكثير من العوام إذا رأى رجلا صالحا مؤذى قالوا هذا ما يستحقه هذه قديم جديده قديم حديث هذا ما يستحق وما أكثرها على ألسنة الناس انتبه لي لهذا هذا اعتراض على القدر قالوا هذا ما يستحق أو هذا من حلال كأن الله ظلمه أو يذمه كأنه لا يستحق قدحا في قدر قدحا فيه بقدري. وارتفاعا على الخالق جل وعلا في التحكم عليه حتى كأن المعترضة قد امتفع أن يكون شريكا لله تعالى في ملكه والله سبحانه العليم الحكيم يضع الأشياء مواضعها كل فعل مقرون به بحكمة علمه من علمه وجهله من من جهله قال فمستقل ومستكثر من الاعتراض على قدر الله وحكمه مستقل هذا متداول خبر محذوف يعني فمن الناس مستقل ومستكثر أي منهم، ليس أمراضا لا مستقل ومستكثر هذا صنف واحد لا الأول صنف مستقل يعني قليل والثاني مستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم هكذا يقول القيم رحمه تعالى فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فاني لا إخالك ناجيا فإن تنج منها اي من هذه الخاصلة العظيمة تنج من ذي عظيمة من شر عظيم وإلا فإني لا إخالك أخالك إخاله كسر افصح قيل أخال الشيء اشتبه وخلت لا تستعمل إلا للشك لا بد لها من مفعولين ناجيا أي من أمر ذي مصيبة عظيمة إخال بكسر الهمزة وهو الأفصح إخال أي لا أظنك ناجيا من الاعتراض على القدر لا بد أن يعني إنسان ما يقول انتبه قبل أن تخرج الكلمة أن تملكها وأما إذا خرجت ملكتك بل أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء بلسان حاله او او مقاله اذا انظروا فيه بهذا الاعتبار والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين